ب ِ س م ِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ا ل ر َّ ح ي م يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يا ايها الذين آ م ن و ا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا ع َ ن ا ل ب َ ي ت ِ ا ل ح َ ر َ ا م ِ ي َ ب ت َ غ ُ و ن َ ف َ ض ل ً ا مِّن ر َ ب ِّ ه ِ م و َ ر ِ ض و ا ن ً ا وَإِذَا ح َ ل َ ل ت ُ م ف َ ا ص ط َ ا د ُ و ا وَلَا ي َ ج ْ ر م َ ن َّ ك ُ م شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ ع َ ن ا ل م َ س ج ِ د ا ل ح َ ر َ ا م ِ أَن ت َ ع ت َ د ُ و ا و َ ت ع ا و َ ن و ا عَلَى ا ل ب ِ ر ِّ و َ ا ل ت َّ ق و ى وَلَا ت َ ع ا و َ ن و ا ع ل َ ى ا ل إ ِ ث ْ م ِ و َ ا ل ع ُ د و ا ن وَاتَّقُوا اللَّهَ إ ن ا ل ل َّ ه ش َ د ي د ُ ا ل ْ ع ق ا ب ح ُ ر ِّ م َ ت ع َ ل َ ي ك ُ م ا ل ْ م َ ي ت َ ة ُ و َ ا ل د َّ م و َ ل ح م ُ ا ل ْ خ ِ ن ز ي ر و َ م ا أ ُ ه ِ ل ّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ و َ ا ل ْ م ُ ن خ َ ن ق َ ة و َ ا ل م َ و ْ ق ُ و ذ َ ة و ا ل ْ م َ و ْ ق ُ و ذ َ ة و َ ا ل م ُ ت َ ر َ د ّ ي ة ُ و َ ا ل ن َّ ط ي ح َ ة ُ وَمَا أَكَلَ ا ل س ب ُ ع ُ إ ِ ل َ ا مَا ذ َ ك َّ ي ْ ت ُ م و َ م ا ذُبِحَ عَلَ ا ل ن ّ ص ُ ب ِ و َ أ َ ن ت َ س ْ ت َ ق ْ س م و ا بِالْأَزْلَامِ ذ َ ل ِ ك ُ م ف س ق ا أ َ ل ي َ و ْ م َ يَئِسَ ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا م ِ ن د ي ن ك ُ م ْ فَلَا ت َ خ ش َ و ه ُ م و َ خ ْ ش َ و ُ ن ا ل ي َ و ْ م َ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و َ أ َ ت ْ م َ م ت ُ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ ن ِ ع م َ ت ِ ي وَرَضِيتُ ل َ ك ُ م ا ل إ ِ س ل ا م َ د ي ن ً ا فَمَنِ ا ض ْ ط ر َّ فِي م َ خ م َ ص َ ة ٍ غَيْرَ م ُ ت َ ج ا ن ف ٍ ل ِ إ ِ ث ْ م ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م ي َ س ْ أ ل و ن ك َ مَاذَا أُحِلَّ ل َ ه ُ م قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا ع َ ل َّ م ْ ت ُ م مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و َ ا ذ ْ ك ُ ر ُ ا س ْ م َ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن م ح ي ن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وَإِن كُنتُم جُنُبًا ف َ ا ط َّ ه َ ر ُ و ا وَإِن كُنتُم م َ ر ض َ ى أَوْ ع ل َ ى سَفَرٍ أَوْ ج َ ا ء أ ح َ د م ِ ن ك ُ م م ِ ن َ ا ل غ ا ئ ِ ط ِ أ َ و لَامَسْتُمُ ا ل ن ِ س َ ا ء َ ف َ ل َ م ت َ ج د ُ و ا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَلَمْ ت َ ج د و ا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ص َ ع ي د ً ا ط َ ي ب ً ا ف َ ا م س َ ح و ا ب و ج ُ و ه ِ ك ُ م ْ و َ أ َ ي د ي ك ُ م مِنْ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 و َ ا ذ ك ُ ر و ا نِعْمَةَ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك ُ م و َ م ي ث َ ا ق َ ه ُ ا ل ذ ي وَاثَقَكُمْ بِهِ إ ِ ذ ق ُ ل ْ ت ُ م سَمِعْنَا و َ أ َ ط َ ع ن َ ا وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د ُ و ر يَا أ َ ي ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ك ُ و ن و ا ق َ و َ ا م ي ن َ ل ِ ل ه ِ ش ه َ د َ ا ء َ ب ِ ا ل ق ِ س ط وَلَا ي َ ج ر ِ م َ ن َّ ك ُ م شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أ َ ل و ا ت ع ْ د ل ُ و ه ُ و َ أ َ ق ر َ ب ل ل ت َّ ق ْ و ى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 و َ أ َ ق ْ ر َ ض ت ُ م اللَّهَ ق َ ر ض ً ا حَسَنًا ل َّ ك َ ف ِّ ر َ ن َّ عَنكُم س َ ي ئ ا ت ِ ك ُ م و َ ل َ أ ُ د ْ خ ِ ل ن َّ ك ُ م جَنَّاتٍ ت َ ج ر ِ ي مِن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل أ َ ن ه َ ا ر فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم ف َ ق َ د ضَلَّ س َ و ا ء ا ل س َّ ب ي ل فَبِمَا ن َ ق ض ِ ه ِ م ي ثَاقَهُم لََّاهُ وَجَعَناقُلوبَهُم قاسيَتَيْ يحَرِّفونَ الْكَلِمَ أ َ م و ا ض ِ ه ي ح ر ف و ن ا ل ْ ك ل م َ ع َ م و َ ا ض ِ ع ِ ه ِ وَنَسُ حَظَّم م َّ ا ذُكِروبِهِ ا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ ع ل ى خَائِنَةٍ م ِ ن ه ُ م ْ إ ِ ل َ ا ق َ ل ي ل ً ا م ِ ن ه ُ م ف َ ا ع ف ُ ع َ ن ْ ه ُ م وَاصْفَحْ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ ح ب ُّ ا ل م ُ ح س ِ ن ِ ي ن وَمِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ ق ا ل ُ و ا إ ن َ ا ن ص َ ا ر َ ى أَخَذْنَا م ِ ي ث َ ا ق َ ه ُ م فَنَسُوا حَظًّا م ِّ م َ ا ذ ُ ك ِ ر ُ و ا بِهِ ف َ ن َ س ُ حَظًّا م ِ م َ ا ذ ُ ك ِ ر ُ و ا بِهِ ف َ أ َ غ ْ ر َ ي ن َ ا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ا ل ع َ د َ ا و َ ة َ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا ك ا ن ُ و ا يَصْنَعُونَ يَا أ َ ه ل ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ ق َ د جَاءَكُمْ ر َ س ُ و ل ن َ ا ي ُ ب َ ي ِ ن لَكُمْ ك َ ث ي ر ً ا م ِّ م ا ك ُ ن ت ُ م ت َ خ ف ُ و ن َ م ِ ن ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ وَيَعْفُو عَن ك َ ث ي ر هَدَجَاءَكُمْ مِنَ ا ل ل ه نُورٌ وَكِتَابٌ م ُ ب ي ن ي َ ه ْ د ي بِهِ اللهُ م ن ِ اتَّبَعَ ر ِ ض و ا ن َ ه ُ سُبُلَ السَّلَامِ و َ ي ُ خ ْ ر ِ ج ه ُ م م ِ ن َ ا ل ظ ُ ل ُ م َ ا ت ِ إ ل َ ى ا ل ن ُ و ر ِ ب ِ إ ِ ذ ْ ن ِ ه و َ ي ه ْ د ِ ي ه ِ م إ ل َ ى صِرَاطٍ م ُ س ْ ت َ ق ي م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 وَلِلَّهِ م ُ ل ك ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا ي َ ش َ ا ء وَاللَّهُ ع َ ل ى كُلِّ ش َ ي ء ق َ د ي ر و َ ق َ ا ل ت ِ ا ل ي َ ه و د و َ ا ل ن ّ ص َ ا ر ى نَحْنُ أَبْنَاءُ ا ل ل َّ ه و َ أ َ ح ِ ب ّ ا ؤ ه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 والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكاء و َ ج َ ع ل َ ك ُ م ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 قَالَ ر َ ج ُ ل ا ن م ن َ ا ل ّ ذ ي ن َ ي خ َ ا ف و ن َ أ َ ن ْ ع م َ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دَخُلُوا عَلَيْهِمُ ا ل ب َ ا ب َ فَإِذَا د َ خ َ ل ْ ت ُ م ُ و ه ف َ إ ِ ن ك ُ م غَالِبُونَ و ع ل َ ى اللَّهِ ف َ ت َ و ك َّ ل ُ و ا إ ن ك ُ ن ت ُ م م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن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 قَالَ ف َ إ ِ ن ه َ ا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أ َ ر ب َ ع ي ن َ س َ ن َ ة ي ت ي ه و ن َ فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ فَلَا ت َ أ س َ ع َ ل ى ا ل ق َ و م ِ ا ل ف َ ا س ِ ق ِ ي ن و َ أ ط ْ ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م نَبَأَ ا ب ْ ن َ ي آدَمَ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ إ ِ ذ قَرَّبَا ق ُ ر ْ ب ا ن ً ا فَتُقُبِّلَ مِنْ أ َ ح َ د ه ِ م َ ا وَلَمْ ي ت َ ق َ ب ّ ل مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إ ن َّ م َ ا ي َ ت َ ق َ ب ّ ل ُ اللَّهُ مِنَ ا ل م ُ ت َّ ق ِ ي ن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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 و َ ل َ ق َ د ج َ ا ء َ ت ه ُ م ر ُ س ُ ل ن َ ا ب ِ ا ل ب َ ي ن َ ا ت ِ ث ُ م ّ إ ِ ن ك َ ف ي ر َ م م ِ ن ه ُ م ب ع ْ د َ ذَلِكَ فِي ا ل أ َ ر ض ِ ل َ م ُ س ر ِ ف و ن إ ِ ن م َ ا جَزَاءُ ا ل ّ ذ ي ن َ ي ُ ح َ ا ر ِ ب و ن َ ا ل ل َّ ه و َ ر َ س ُ و ل ه ُ و َ ي َ س ْ ع و ن َ فِي ا ل أ َ ر ض ِ فَسَادًا أَن ي ُ ق َ ت ل ُ و ا أ َ ن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ ت َ ق َ ط َّ ع أ َ ي د ي ه ِ م ْ و َ أ َ ر ْ ج ُ ل ُ ه ُ م م ِ ن خِلَافٍ أَوْ ي ُ ن ف َ و ْ ا مِنَ ا ل أ ر ض ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا و َ ل َ ه ُ م فِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ عَذَابٌ ع َ ظ ِ ي م إ ِ ل ا ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ ا ب و ا مِن ق َ ب ْ ل أَن ت َ ق ْ د ِ ر و ا ع َ ل َ ي ه ِ م ف َ ا ع ل َ م ُ و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ِ ي م يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَلَهُمْ ع َ ذ ا ب ٌ م ُ ق ي م ٌ وَالسَّارِقُ و َ ا ل س َّ ا ر ِ ق َ ة فَاقْطَعُوا أ ي ْ د ِ ي َ ه ُ م َ ا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا م ِ ن َ ا ل ل َّ ه و ا ل ل َّ ه ُ عَزِيزٌ ح َ ك ي م فَمَنْ تَابَ م ِ ن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ّ أَلَمْ تَعْلَمْ أ َ ن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يَا أ َ ي ّ ه َ ا الرَّسُولُ لَا ي ُ ح ز ن ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ يُسَارِعُونَ فِي ا ل ك ُ ف ْ ر ِ مِنَ ا ل ذ ِ ي ن َ ق ا ل ُ و ا آمَنَّا ب ِ أ َ ف ْ و ا ه ِ ه م و َ ل َ م ت ُ ؤ ْ م ِ ن ق ُ ل و ب ُ ه ُ م و َ م ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ هَادُوا س َ م ّ ا ع و ن َ ل ل ْ ك َ ذ ِ ب ِ س َ م ّ ا ع ُ و ن َ لِقَوْمٍ آ خ َ ر ي ن َ لَمْ ي أ ت ُ و ك َ ي ح َ ر ّ ف و ن َ ا ل ك َ ل ِ م َ م ِ ن ب َ ع ْ د م َ و َ ا ض ِ ع ه ِ ي ح َ ر ّ ف و ن َ ك َ ل م َ م ِ ن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ي َ ق ُ و ل و ن َ إ ن أ ُ و ت ي ت ُ م ه َ ذ ا ف َ خ ذ ُ و ه و َ إ ِ ن ل م ت ُ ؤ ْ ت َ و ه ُ ف َ ا ح ذ َ ر ُ و ا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 س َ م َ ع ُ و ن ل ل ك َ ذ ب ِ أ ك ا ل و ن َ ل ِ ل س ُّ ح ت فَإِن ج َ ا ء و ك َ ف َ ح ك ُ م ب َ ي ن َ ه ُ م أ َ و أ َ ع ر ِ ض ع ن ه ُ م وَإِن تُعْرِض ع َ ن ه ُ م فَلَن يَضُرُّوكَ ش َ ي ْ ئ ا وَإِن حَكَمْت ف َ ا ح ك ُ م ب َ ي ن َ ه ُ م ب ِ ا ل ق ِ س ط إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ ح ب ُّ ا ل م ُ ق ْ س ِ ط ي ن و َ ك َ ي ف َ ي ُ ح َ ك ّ م و ن ك َ وَعِندَهُمُ ا ل ت َّ و ر ا ة ُ فِيهَا ح ُ ك م ُ ا ل ل َّ ه ثُمَّ ي َ ت َ و َ ل َّ و ن َ مِن ب َ ع ْ د ذ َ ل ِ ك وَمَا أُولَئِكَ ب ِ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن إ ِ ن ا أَنزَلنا ا ل ت َّ و ر ا ة َ فِيهَا هُدًى و َ ن ُ و ر ي َ ح ك ُ م ُ ب ه ِ ا ل ن َّ ب ِ ي ُ و ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ أ َ س ل م ُ و ا يَحْكُمُ ب ِ ه ِ ن ا ل ن َّ ب ي ُ و ن َ ا ل ذ ِ ي ن َ أَسْلَمُوا ل ل َّ ذ ي ن َ هَادُوا و ا ل ر َّ ب َّ ا ن ي ّ و ن َ و َ ا ل ْ أ َ ح ب َ ا ر ُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا م ِ ن ك ت َ ا ب ِ اللَّهِ و َ ك َ ا ن و ا عَلَيْهِ ش ُ ه َ د َ ا ء فَلَا ت َ خ ْ ش َ و َْ ا ل ن ّ ا س َ و َ ا خ ش َ و ْ ن ِ وَلَا ت َ ش ْ ت َ ر و ا بِآيَاتِي ثَمَنًا ق َ ل ي ل ً ا و َ م َ ن لَمْ ي َ ح ك ُ م بِمَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ ف َ أ و ل َ ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن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 وَمَن ل َ م ْ ي َ ح ك ُ م بِمَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ ه ُ م الظَّالِمُونَ و ق َ ف َّ ي ن َ ا ع ل ى آثَارِهِم ب ِ ع ي س َ ب ن ِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ا ل ت َّ و ْ ر ا ة ِ و َ آ ت َ ي ن ا ه ُ ا ل إ ن ج ي ل و َ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ ا ل إ ِ ن ج ِ ي ل َ فِيهِ ه ُ د ى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ ي َ د َ ي ه ِ مِنَ ا ل ت َّ و ْ ر ا ة ِ وَهُدًى و َ م َ و ع ِ ظ َ ة ً ل ل ْ م ُ ت َّ ق ي ن و َ ل ْ ي ح ك ُ م أَهْلُ ا ل ْ إ ن ج ي ل ِ بِمَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ ف ِ ي ه وَمَن ل م ْ ي َ ح ك ُ م بِمَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ ف َ أ و ل َ ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل ف َ ا س ِ ق ُ و ن و َ أ َ ن ز َ ل ن ا إِلَيْكَ ا ل ك ِ ت ا ب بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا ل ِ م َ ا بَيْنَ ي د َ ي ه ِ مِنَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ م ُ ه َ ي م ِ ن ً ا ع َ ل َ ي ه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 و َ ل َ و ش ا ء اللَّهُ ل َ ج َ ع ل َ ك ُ م ْ أ ُ م ّ ة ً وَاحِدَةً و َ ل ك ِ ن ل ّ ي َ ب ْ ل ُ و َ ك ُ م فِيمَا آ ت ا ك ُ م ْ ف َ ا س ْ ت َ ب ق ُ و ا ا ل ْ خ َ ي ر َ ا ت إ ِ ن ل ى ا ل ل َّ ه م َ ر ج ع ك ُ م ْ ج َ م ي ع ً ا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا ك ُ ن ت ُ م فِيهِ ت َ خ ت َ ل ِ ف ُ و ن و َ أ َ ن ح ك ُ م ب َ ي ن َ ه ُ م بِمَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ وَلَا ت َ ت َّ ب ِ ع أ َ ه ْ و َ ا ء َ ه ُ م و َ ا ح ذ َ ر ه ُ م و َ ح ذ َ ر ه ُ م ْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن ب َ ع ْ ض مَا أ ن ز َ ل اللَّهُ إ ل َ ي ك َ فَإِن ت َ و َ ل َّ و ا ف َ ا ع ل َ م ْ أَنَّمَا ي ُ ر ي د ُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ ك َ ث ي ر ً ا مِنَ النَّاسِ ل َ ف َ ا س ِ ق ُ و ن أ َ ف َ ح ُ ك م َ ا ل ْ ج ا ه ِ ل ي َ ة ِ ي َ ب غ ُ و ن وَمَن أ َ ح ْ س َ ن مِنَ اللَّهِ ح ُ ك م ً ا ل ق َ و ْ م ي و ق ِ ن ُ و ن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم ه ُ م ْ ف َ إ ِ ن ه ُ م ِ ن ه ُ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه ل ا ي ه د ِ ي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن فَتَرَى ا ل َّ ذ ي ن َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م م ر َ ض ي ُ س َ ا ر ِ ع و ن َ ف ِ ي ه ِ م ي َ ق و ل ُ و ن َ ن َ خ ش َ ى أَن ت ُ ص ي ب َ ن َ ا د َ ا ئ ر َ ة فعسى َ الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أبْطَتْ أ َ ع ْ م َ ا ل ُ ه ُ م ف َ أ َ ص ب َ ح و ا خ ا س ِ ر ي ن يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن ُ و ا م َ ن ي َ ر ت َ د ِ د م ِ ن ك ُ م ْ ع َ ن دِينِهِ فَسَوْفَ ي َ أ ت ِ ي اللَّهُ بِقَوْمٍ ي ح ِ ب ُّ ه ُ م و َ ي ح ِ ب ّ و ن َ ه ف َ س َ و ف َ ي َ أ ت ي اللَّهُ بِقَوْمٍ ي ح ب ُّ ه ُ م و َ ي ح ب ّ و ن َ ه ُ أ َ ذ ِ ل َّ ة ع ل َ ى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ أ ع ِ ز َّ ة ٍ ع ل ى ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ ي ج ا ه ِ د و ن َ فِي س َ ب ي ل ا ل ل ه ي ج ه ِ د ُ و ن َ فِي س َ ب ي ل اللَّهِ وَلَا ي َ خ َ ا ف و ن َ ل َ و م َ ة َ ل ا ئ م ذَلِكَ فَضْلُ ا ل ل َّ ه ي ُ ؤ ْ ت ي ه ِ مَن ي َ ش َ ا ء وَاللَّهُ وَاسِعٌ ع َ ل ي م إ ن َّ م َ ا و َ ل ي ك ُ م ُ اللَّهُ و َ ر َ س ُ و ل ه ُ و ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن و ا ا ل ذ ِ ي ن َ ي ُ ق ي م و ن ا ل ص َّ ل ا ة َ وَيُؤْتُونَ ا ل ز َّ ك ا ة َ و َ ه ُ م ر َ ا ك ِ ع ُ و ن وَمَن يَتَوَلَّ ا ل ل َّ ه و َ ر َ س ُ و ل ه ُ و ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ف َ إ ِ ن ّ حِزْبَ اللَّهِ ه ُ م ا ل غ َ ا ل ِ ب ُ و ن يَا أَيُّهَا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا لَا تَتَّخِذُوا ا ل ذ ِ ي ن َ اتَّخَذُوا د ي ن َ ك ُ م ْ ه ز ُ و ً ا وَلَعِبًا مِنَ ا ل ذ ِ ي ن َ أُوتُوا ا ل ْ ك ِ ت ا ب َ م ِ ن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أ َ و ْ ل ِ ي ا ء َ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 أُولَئِكَ شَرٌّ م َ ك َ ا ن ً ا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ا ل س َّ ب ِ ي ل وَإِذَا جَاءُوكُمْ ق َ ا ل و ا آ م َ ن َ ا وَقَدْ د خ َ ل ُ و ا ب ِ ا ل ك ُ ف ْ ر ِ وَهُمْ قَدْ خ َ ر َ ج و ا بِهِ وَاللَّهُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ك ْ ت ُ م ُ و ن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 وَقَالَتِ ا ل ي َ ه ُ و د ُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غ ُ ل َّ ت أَيْدِيهِمْ و َ ل ُ ع ن ُ و ا بِمَا قَالُوا بَلْ ي د َ ا ه ُ م َ ب س ُ و ط َ ت َ ا ن ِ ي ن ف ِ ق ُ ك َ ي ف َ ي ش َ ا ء و َ ل َ ي َ ز ي د َ ن َّ ك َ ف ِ ت َْ م ِ ن ه ُ م مَا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ْ ك َ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ ج َ ن َّ ا ت ٍ النَّعِيمِ و َ ل َ و أ ن ه ُ م أَقَامُوا ا ل ت َّ و ْ ر ا ة َ و َ ا ل إ ِ ن ج ي ل َ وَمَا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ه ِ م مِنْ ر َ ب ِّ ه ِ م لَأَكَلُوا م ِ ن ف َ و ْ ق ِ ه ِ م و َ م ِ ن ت ح ْ ت ِ أ َ ر ْ ج ُ ل ِ ه ِ م مِنْهُمْ أ ُ م ّ ة ٌ م ُ ق ْ ت َ ص ِ د َ ة و َ ك َ ث ي ر م ِ ن ْ ه ُ م سَاءَ مَا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن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 فلا ت أ س على القوم الكافرين ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو و َ ص َ م ّ و ا ث ُ م ّ ت َ ب َ اللَّهُ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا ك َ ث ي ر ٌ م ِ ن ه ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ب َ ص ي ر ٌ بِمَا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن ل َ ق َ د كَفَرَ ا ل َّ ذ ي ن َ ق ا ل ُ و ا إ ِ ن ا ل ل َّ ه ه ُ و ا ل م َ س ِ ي ح ُ بْنُ م َ ر ْ ي َ م وَقَالَ ا ل م َ س ي ح ُ يَا بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ اعْبُدُوا ا ل ل ه رَبِّي وَرَبَّكُمْ إ ِ ن ه ُ مَن ي ُ ش ْ ر ِ ك بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ ع َ ل َ ي ه ِ ا ل ج َ ن َّ ة َ وَمَأْوَاهُ ا ل ن ا ر وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أ َ ن ص َ ا ر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 ل ع ن ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا م ِ ن بَنِي إ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ ع ل َ ى لِسَانِ د َ ا و د َ و َ ع ي س َ ى ا ب ن ِ م َ ر ي َ م َ ذَلِكَ ب م َ ا ع ص َ و ا و ك َ ا ن ُ و ا ي َ ع ت د و ن ك ا ن ُ و ا ل ا ي ت َ ن ا ه َ و ْ ن َ عَن م ُ ن ك َ ر ٍ ف َ ع َ ل ُ و ه ل َ ب ِ ئ س مَا ك ا ن ُ و ا ي َ ف ع ل ُ و ن ت ر ى ك َ ث ي ر ً ا م ِ ن ْ ه ُ م ْ ي ت َ و َ ل َّ و ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ل َ ب ِ ئ س َ مَا ق د َ م َ ت ْ ل َ ه ُ م أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ه ِ م وَفِي ا ل ع َ ذ َ ا ب ِ ه ُ م خ َ ا ل د ُ و ن وَلَوْ ك َ ا ن و ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل ل َ ه ِ و َ ا ل ن َّ ب ِ ي ِ وَمَا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ْ ه ِ مَا ت َّ خ َ ذ ُ و ه ُ م ْ أَوْلِيَاءَ و ل َ ك ِ ن ّ ك َ ث ِ ي ر ا م ِ ن ه ُ م ف َ ا س ِ ق ُ و ن لا ت َ ج د َ ن َّ أَشَدَّ ا ل ن ّ ا س ِ عَدَاوَةً ل ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ا ل ي َ ه و د َ و ا ل َّ ذ ي ن َ أَشْرَكُوا و َ ل َ ت َ ج د َ ن َّ أَقْرَبَهُم َّ و َ د َّ ة ً ل ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ا ل َّ ذ ي ن َ ق ا ل ُ و ا إ ِ ن ا نَصَارَى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 ي َ ق و ل و ن َ ر َ ب ّ ن َ ا آ م َ ن َ ا فاكْتُبْنَا م َ ع ا ل ش َّ ا ه ِ د ِ ي ن وَمَا لَنَا ل ا نُؤْمِنُ ب ِ ا ل ل َ ه ِ و َ م ا ج َ ا ء َ ن ا مِنَ ا ل ح َ ق ِّ و َ ن َ ط ْ م ع ُ أَن ي د ْ خ ِ ل َ ن َ ا ر َ ب ّ ن َ ا مَعَ ا ل ق َ و ْ م ِ ا ل ص ا ل ِ ح ِ ي ن ف َ أ َ ث َ ا ب َ ه ُ م اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ ت َ ج ر ي مِن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر ُ خ َ ا ل د ي ن َ فِيهَا وَذَلِكَ ج َ ز َ ا ء ا ل ْ م ُ ح س ن ِ ي ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا أُولَئِكَ أ َ ص ْ ح ا ب ُ ا ل ج َ ح ي م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 ك ذ َ ل ِ ك َ ي ُ ب َ ي ِ ن اللَّهُ ل َ ك م آ ي ا ت ِ ه ِ ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ش ك ر ُ و ن ي ا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ن م َ ا ا ل خ َ م ْ ر ُ و َ ا ل م َ ي س ِ ر و َ ا ل أ َ ن ص ا ب ُ و َ ا ل أ َ ز ْ ل َ ا م ُ ر ِ ج س ٌ م ِ ن ع م ل ِ ا ل ش َّ ي ط ا ن ِ ف َ ا ج ْ ت َ ن ِ ب ُ و ه ل ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ف ل ِ ح و ن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 فَإِن ت َ و َ ل َّ ي ْ ت ُ م فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ا ل ْ ب َ ل ا غ ُ ا ل م ُ ب ي ن لَيْسَ ع ل ى ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ج ُ ن ا ح ٌ فِيمَا ط َ ع ِ م و ا إِذَا م َ ت َّ ق َ و ْ ا آمَنُوا و ع َ م ِ ل ُ و ا الصَّالِحَاتِ ف َ م ت َّ ق ُ و ا و آ م ن ُ و ا ث ُ م َ اتَّقُوا و آ م ِ ن و ا ث ُ م ّ اتَّقُوا و َ أ َ ح ْ س ِ ن و ا و ا ل ل َّ ه ُ ي ُ ح ب ُّ ا ل م ُ ح س ِ ن ِ ي ن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ب َ ل ْ و َ ن َّ ك ُ م ُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغَيْبِ ِ فَمَن ا ع ْ ت د ى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أ ل ي م ي ا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن ُ و ا ل ا ت َ ق ت ُ ل ُ و ا ا ل ص َّ ي د َ و َ أ َ ن ت ُ م ْ ح ُ ر ُ م وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم م ُ ت َ ع م ِّ د ً ا ف َ ج َ ز َ ا ؤ ُ م ِ ث ْ ل مَا قَتَلَ مِنَ ا ل ن َّ ع م يَحْكُمُ بِهِ ذ َ و ُ عَدْلٍ مِّنكُم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 ي ع ل م و ن أ ن ا ل ل َّ ه ش َ د ي د ُ ا ل ْ ع ق ا ب ِ و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف و ر ٌ رَّحِيمٌ مَا ع ل ى الرَّسُولِ إ ِ ل ّ ا ا ل ب َ ل ا غ و ا ل ل َّ ه ُ يَعْلَمُ مَا ت ُ ب د و ن َ وَمَا ت َ ك ْ ت ُ م ُ و ن قُل لا ي َ س ْ ت َ و ي ا ل ْ خ َ ب ي ث و َ ا ل ط ي ب ُ و َ ل َ و أ ع ْ ج َ ب َ ك ك َ ث ر َ ة ا ل ْ خ َ ب ي ث فَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه يَا أ ُ و ل ي ا ل أ َ ل ب َ ا ب ِ ل ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ف ْ ل ِ ح و ن ي ا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن و ا ل ا ت َ س ْ أ ل و ا ع َ ن أ َ ش ْ ي َ ا ء ِ ت ُ ب د َ ل َ ك ُ م ت َ س ُ ؤ ك م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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ت َ ع َ ا ل َ و ا إ ِ ل َ ى مَا أ َ ن ز َ ل اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ق ا ل ُ و ا ح َ س ْ ب ن َ ا مَا و َ ج َ د ن َ ا عَلَيْهِ آ ب َ ا ء َ ن ا أ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ف َ ي ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م بِمَا ك ُ ن ت ُ م ْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ م ِ ن ْ ك ُ م ْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَوْ آ خ َ ر َ ا ن ِ مِن غَيْرِكُم إن أَنتُم ضَرَبَتم فِي ا ل أ ر ْ ض ِ فَأَصَابَتكُم م ُ ص ب َ الْ م َ و د ف َ ص َ ا ب َ ت ك م مُصبَةُ الْ م َ و ْ ت ِ تَحبِسونَهُماَا مِن بَعدِ الصَّلااتِ فَيُقَسِ مَانِ بِاللَّهِ إنِ الْْتَبَتُم لا ن َ ش ْ ت َ ر ب ِ ه ِ فَمَنَا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 ف َ ي َ ق ْ س م َ ا ن ِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ م ِ ن ش َ ه َ ا د َ ت ِ ه ِ م ا وَمَا ا ع ْ ت َ د َ ي ن َ ا إ ِ ن ا إِذًا لَّمِنَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ ع ل ى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أ َ ي م َ ا ن ُ بَعْدَ أ َ ي ْ م َ ا ن ِ ه ِ م وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ ا س م َ ع ُ و ا و ا ل ل َّ ه ُ ل ا يَهْدِي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ف ا س ِ ق ي ن يَوْمَ ي َ ج م َ ع ُ اللَّهُ ا ل ر ّ س ُ ل َ ف َ ي َ ق ُ و ل م ا ذ َ ا أ ُ ج ب ْ ت ُ م ْ ق ا ل ُ و ا ل ا ع ِ ل م َ لَنَا إ ِ ن ك َ أ َ ن ت َ عَلَّامُ ا ل غ ُ ي و ب إ ذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم اذْكُرْ ن ِ ع ْ م َ ت ي عَلَيْكَ و َ ع ل َ ى و َ ا ل د َ ت ِ ك َ اذ أ َ ي ت ك َ ب ِ ر و ح ِ ا ل ق ُ د ُ س ِ تُكَلِّمُ ا ل ن ا س َ فِي ا ل م َ ه ْ د وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ وَالْحِكْمَةَ و ا ل ت َّ و ْ ر َ ا ة َ و َ ا ل إ ِ ن ْ ج ي ل و َ إ ِ ذ تَخْلُقُ مِنَ ا ل ط ّ ي ن ِ ك َ ه ي ئ َ ة ِ الطَّيْرِ ب ِ إ ذ ْ ن ِ ي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ ط ا ئ ِ ر ً ا ب إ ِ ذ ْ ن ِ ي وَتُبْرِئُ ا ل ْ أ َ ك م َ ه َ و َ ا ل ْ أ َ ب ر ص َ ب إ ذ ْ ن ِ ي و َ إ ِ ذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى ب ِ إ ِ ذ ن ي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 وَإِذْ أ َ و ح َ ي ت ُ إ ل َ ى ا ل ح َ و َ ا ر ي ي ن َ أَنَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آ م َ ن َ ا وَاشْهَدْ ب ِ أ َ ن َ ن ا م ُ س ل ِ م ُ و ن إِذْ قَالَ ا ل ح َ و َ ا ر ي ّ و ن َ ي ا ع ي س َ ى ب ن َ مَرْيَمَ هَلْ ي َ س ْ ت َ ط ي ع ُ رَبُّكَ أَن ي ن َ ز ّ ل َ ع َ ل َ ي ن َ ا مَائِدَةً مِنَ ا ل س َّ م َ ا ء ق ا ل َ ت َّ ق ُ و ا ا ل ل َّ ه إِن كُنتُم م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن ق َ ا ل و ا ن ر ي د أَن ن َ أ ك ُ ل َ مِنها و َ ت َ ط ْ م َ ئ ِ ن ق ُ ل و ب ُ ن َ ا و َ ن َ ع ل َ م َ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ ع َ ل َ ي ه َ ا مِنَ ا ل ش َّ ا ه ِ د ِ ي ن وَالْعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ر َ ب ن َ ا أ ن ز ِ ل عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ ت َ ك ُ و ن ل َ ن ا ع ي د ً ا ت َ ك ُ لَنَا ع ي د ً ل ِ أ َ و َّ ل ن َ ا و َ آ خ ِ ر ن َ ا وَآيَةً م ِ ن ك َ و ا ر ز ُ ق ْ ن َ ا و َ أ َ ن ت َ خ َ ي ر ا ل ر ا ز ِ ق ي ن ق َ ا ل اللَّهُ إ ِ ن ّ ي م ُ ن َ ز ِ ل ُ ه َ ا ع َ ل َ ي ك ُ م ْ ف َ م َ ن ي َ ك ْ ف ُ ر بَعْدُ م ِ ن ك ُ م ف َ إ ِ ن ي َ أ ُ ع َ ذ ِ ب ُ ه ُ عَذَابًا لَا أ ُ ع َ ذ ب ُ ه ُ ح َ د ا مِنَ ا ل ع َ ا ل َ م ي ن وَإِذْ قَالَ ا ل ل َّ ه ي ا ع ي س َ ى ابْنَ مَرْيَمَ أ ن ت َ قُلْتَ ل ل ن َّ ا س ِ اتَّخِذُونِي و َ أ ُ م ّ ي إ ِ ل َ ه َ ي ْ ن ِ مِن دُونِ اللَّهِ و َ ع ل َ س ُ ب ْ ح ا ن ك َ مَا ي َ ك ُ و ن لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ ل ي بِحَقٍّ إِن ك ُ ن ت ُ قُلْتُهُ ف َ ق َ د ع َ ل ِ م ْ ت َ ه ت ع ل م ُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أ َ ع ل َ م ُ مَا فِي ن َ ف ْ س ِ ك إ ِ ن ك َ أ َ ن ت َ عَلَّامُ ا ل غ ُ ي و ب ِ مَا قُلْتُ ل َ ه ُ م إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ ع ْ ب ُ د َ ا ل ل َّ ه ر َ ب ّ ي و َ ر َ ب َّ ك ُ م و َ ك ُ ن ت ُ ع َ ل َ ي ه ِ م ش َ ه ي د ا م ا دُمْتُ ف ِ ي ه م فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِي ك ُ ن, ن ت َ أ َ ن ت َ الرَّقِيبَ ع َ ل َ ي ه ِ م و َ أ َ ن ت َ ع ل ى كُلِّ ش َ ي ء ش َ ه ي د ٌ إِن ت ُ ع َ ذ ب ْ ه ُ م ف َ إ ِ ن ه ُ م ع ِ ب ا د ُ ك َ وَإِن ت َ غ ْ ف ر ْ ل َ ه ُ م ف َ إ ِ ن ك َ أ َ ن ت َ ا ل ع َ ز ِ ي ز ُ ا ل ْ ح َ ك ي م قَالَ اللَّهُ ه ذ ا يَوْمَ ي َ ن ف َ ع ا ل ص َّ ا د ِ ق ي ن َ ص ِ د ق ُ ه ُ م ل َ ه م ج َ ن َّ ا ت ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت َ ح ت ِ ه َ ا الْأَنْهَارُ خ َ ا ل د ي ن َ فِيهَا أ َ ب د ً ا رَضِيَ اللَّهُ ع َ ن ْ ه ُ م و َ ر َ ض و ا ع َ ن ه ذَلِكَ ا ل ف َ و ْ ز ُ ا ل ع ظ ِ ي م ل ل ِ ل ه ه ِ م ُ ك ا ل س َّ و ا ت و ا ل ْ ر ض و م ا ف ي ه ٍ و ه و على ك ل ش ي ئ ٍ قَد.